شيخ خالد أولًا نهنئك والمسلمين جميعًا بقرب حلول الشهر الكريم. هذا الشهر الذي ينتظره المسلمون في شتى بقاع الأرض بفارغ الصبر. حتى من يعني لا يكونون على كبير صلة في الطاعات والعبادات. شيخ خالد يعني من شباب لها عن الله أو أحد يعني أعرض أو أحد ارتكب كثير من الآثام وكلنا كذلك أن صلّى الله عفّنا لنا جميعًا. لكن شهر رمضان هذا يأتي وله سبحان الله لهفة خاصة في قلوب المؤمنين ولهذا نحن نرجو لكل مسلم ومسلمه يستقبله بهذه الروح وبهذه اللهفة وبهذه المحبة والرغبة أن يكون بإذن الله تعالى محطة الغفران والتوبة إليه عز وجل يعني بين يدي شهر رمضان شيخ خالد لابد أن لك خواطر إذا شئت أن تتحفنا بها تفضل حياك الله الحمد لله رب العالمين و أصلي على أسلم النذير و المنير نبينا محمد وعلى على آله و من اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلا ريب أن المؤمن تتوق نفسه إلى مواطن البر و مواقع الخير و أزمنة المغفرة والرحمة الله تعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض ويقول جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم ورمضان هو من الأشهر التي تتنوع فيها أسباب المغفرة وتتلوم فيها أسباب العطايا والهبات والمن من رب عظيم كريم يجزل العطاء ويعطي على القليل الكثير حق هذا الشهر لا شك أن النفوس تتوقع إليه لأنه شهر فيه حط الخطايا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذا عمل النهار ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا عمل الليل ثم يكمل الفضل ويزداد الجود فيقول صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ليلة واحدة من هذا الشهر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم الذنب لا شك إن النفوس تتوقلي مثل هذا الموسم المبارك الله. الذي يجزل الله تعالى فيه العطاء لو لم يكن في الصيام إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يخبر عن الرب جل وعلا يقول الله سبحانه وبحمده الصيام لي وانا أنا لكان ذلك كافياً فإنه ما من عمل ذكر الله تعالى فيه أجرا كهذا الأجر وهو أنه أضافه إليه سبحانه وبحمده وانت إذا قيل لك هذا للملك كان هذا مدعاة لرفعة شأنه وعلو مكانته فكيف والذي أضافه إليه هو ملك الملوك جل له سبحانه وبحمده ما في شك أنه موسم كبير مبارك ولو لم يكن فيه إلا هذه الفضائل لكان كافيا في أن تتلحف النفوس كما ذكرت إلى لقياه وإلى الاجتماع به والله يعطي على القليل الكثير وبه نفهم السر الذي جاء في قول المعلّة بن الفضل كان سلف الأمة يدعون الله ستة أشهر حتى يبلغهم رمضان أوك. ويدعون الله ستة أشهر حتى منهم إذن هم سنة. في ارتباط عام نعم. ودائم لها في هذا الشهر نعم. في قا... في استقباله و... وفي تخليفه و... الذهب عنه شيخ خالد ان شاء الله لي